بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم منعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر عزيزا والذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا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 فاقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين ضل من بالله ظنوا عليهم دا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 وَتُؤَطِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قلن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قل بأس شديد قل بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنا وإن يتولّوك ما تولّيت من قبل يعذبكم يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ عَذَابا أَلِيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفاً والهدية معقوفاً أي بلغ محله ولو رجال مؤمنون ونساء اتَّقُوا الَّذِينَ لَمْ يَعْلَمُوهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِيهِ رَحْمَتَهُ مَن يَشَاءُ وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي 124-فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 125-وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 128-لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين آمنين محلقين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 والذين معه أشداء وعلى الكفار والذين معه أشداء وعلى الكفار رحمة بينهم تراهم ركع سجدة تراهم ركع يبتغون فضل من الله ورضوانا سماهم في وجوههم آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروع علي يغض بهم الكفار يعجب الزروع علي بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر now be